أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوف المكيال والميزان بالقسط ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم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 قال يا قوم اراه بي عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل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 نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَعْمَلُوا فِيهَا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 رباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم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 إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل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 خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذول فلا تكفي ما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 وما ربك بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تعملون اللَّهِ الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إننا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لنا صحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أنت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 قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصدر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سياره فارسلوا واردهم فادل ادله قال يا بشر هذا غلام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 ولقد همت به وهم بها لولا اراؤ برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من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 ان كان قميصه قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما راى قميصه قد من زبور قال إنه من كيدك إن كيدك عظيم يوسف أعرف عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين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 تك وآتت كل واحدة منهن سكينا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبر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 فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَى لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُوا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينَ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانً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 قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك، فانساه الشيطان ذكر ربه، فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان يكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي إن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 يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خبر و يابسات و اخر يابسات لعلي أرجع إلى